الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ